يزين لهم الشيطان اهمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراها هتل فئتان كص على عقبين وقال اني بريء منكم واني العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو تغائد يتوفى الذين كفروا الملايين كانوا يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاباً شديداً ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للحبيب كذلك آثر فرعون والذين من قبلهم كفروا كفروا بآيات الله فأخذهم ذنوبهم إن الله قوي شديد